So. So. Allahu akbar. Allah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 يَزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سُوءَ أَتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْهُ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَنَ الشَّيَاطِينَ أُولِي أَهْلِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَ أَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا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 انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم ويحسبون انهم مهتدون الله الله الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام لله رب العالمين.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 Allah Allahu Akbar.